حسنا وليوم لي المؤمنين منه بلاء حسنا ان الله سميع عليم ان الله سميع عليم ذلك وان الله موهين كيد الكافرين تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم وان تنتهوا فهو خير لكم وَإِن تَعودُ نَعْذ وَلَ تُرْنيًاكُم فأَتُكم شَيئ وَلَ كَثَت وَأَن اللهه مَعَ المُؤمنِنين وَإ تَود نَوْذ وَلَ تُغنًا كُكئتُك شَيئ وَلَ كَثت وَأَن 114. أطيعوا الله وَلَا ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون 115. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون 116. ولا, ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يحتلون إن شر الدواب وَالمَ الله فيهِم خَغَ ل سمهُم وَالمظقم خَيغَثمهُ وَلَ أسمهُ لَلتَََّهُم مُغُون استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وعلقوا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون قلبه ان الله يحول بين المرء وقلبه وان انه اليه تحشرون واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم قا فعلموا أن الله شديد العقاب فعلموا أن الله شديد